وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنتُم أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مَلِيئَةً حَشَشًا شَدِيدًا وَشُهُبًا وَأَن كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشرُ أريد بما في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا من الصالحين ومن دون ذلك كنا طرائق قددا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 ما القاسقون فكانوا لجهنم حطب وألا استقاموا على طريقة لا أسقينهم ما أن غدقا لنفتنهم فيه.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 وَأَن نَّقُولَ مَا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوكَذٌ يَكُونُونَ عَلَيْهِ لَبَذَا قُل إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا قُل إِنِّي كُم ضرّو ولا رشّد قُل إنّي لَن يُجِيرَنِ مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَن أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا إِلَّا بَلاَغًا مِنَ اللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ وَمَا إِنْ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ علمون من أضعفنا صروا وأقل عددا قل إن أدرى أقرب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا